So. ندی نی اس نی یو سم صورة الى ربك فوز السلام على البسمله والقسم لا بحث What's that? What's فات في العقد من شيء قاسيد اذا حسد في راسك تقطع قل اعوذ في شر حاسد إذا حساس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله من شر الوسوى سبقا والناس الذين في قدور مين جن مثيو نعبد وإياك نستعين نهد بما إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت إِنَّ هَذَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ نہیں لِلْمُتَّقِينَ نَعَمْ نَعَمْ الَّذِينَ يُحْصِنُونَ فِي يَمُنُّ يُوقِنُونَ أولئك كانوا من ربهم وأولائكم مسبحون نعم نعم يا شيخ نعم بسم الله بين أحد احدهم بالرسل وقالوا سميحنا واطعنا اصرناك رب فلا وعينك لا تصب سبع نار نفسا الا هو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 और uh -oh. تصو <تصفيق>